قال جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف الأنصاري الصرصري في قصيدته الموسومة بتوبة وندم أنا العبد الذي كسب الذنوبا صندت اللمانيا يتوبا أنا العبد الذي ألخى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم فيها الرقيبا انا العبد المسي اعصيت سرا فمالي الان لا ابدي نقيبا انا العبد المفرق طاع عمري فلم ارع الشبيبه والمشيبا أنا العبد الغريق من لج بحر نصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت والتمس الطبيبا أنا العبد المخلق عن ناس حوى من كل معرفة أنا النصيبا، أنا العبد الشرير ظلمت نفسي، وقد وافيت بابكم منيبا، أنا العبد الفقير مددت كفي لكم فدفعوا عني الخطوبة، أنا الغدام كم عباد. شاهدت عهدا وكنت على الوفاء منك ذوبا انا المقطوع فارحمني وصلني ويسل منك لي فرجا قريبا انا المضطر ارجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا سفاعها عمر تقضى ولم أكسم به إلا الذنوبا وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعي اللبيبا ويا حزناه من فشري ونشري بيوم يجعل الولدا شيبا. تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا إذا ما قمت حيرانا ضميا حسيرا طرف عريانا سليبا ويا حجلاه وَذِكْرِ اكْتِسَابِ إِذَا مَا أَبْدَتِ الصُّحُفُ العُيُوبَا وَذِلَّةُ مَوْقِفٍ وَحِسَابِ عَدْلٍ نَكُونُ بِهِ عَلَى نَفْسِي حَسِيبًا وَيَا قَذَرَاهُ مِنَّارٍ تَلَى اللَّهِ إِذَا زَفَرَتْ وَأَقْلَقَتِ الْقُلُوبَ تَكَادُ إِذَا بَدَتْ يَشَقُ غَيْظًا عَلَى مَنْ كَانَ ظَلَى مَنْ مُرِيبًا فيا من مد في كسب الخطايا خطاه وما نالك أن تتوبى ألا تقلع وجهد عينا كل مجتهد مصيبا وأقبل صادقا في العزم وقصود جنابا للمنيب له رحيبا وكل الصالحين أخل خلا وكن في هذه الدنيا وريبا وكن عن كل فاحشة جبانا وكن في الخير مقداما نجيبا ولا حزينة الدنيا ببغض تكن عبدا إلى المولى حبيبا فمن يخبر زخار فها يجدها مخالبة لطالبها خلوبا وعض عن المحارب منك طرفا طموحا يفتن الرجل اللريبا وحينة العيون كأستغاب إذا ما أهملت وثبت ثوبا ومن يعظف فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا طيبا ولا تطلق لسانك في كلام يجر عليك احقادا وحوبا ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريا وصل إلى الدجار خاسدولا ولا تغجر به وتكون هيوبا تجد أنساً إذا ودعت قبرا وفارقت المعاشر النسيبا وصما تستطيع تجده هرياً إذا ما قمت ضمآنا سغيبا وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل وكن سمحا وهوبا فجد ما قدمته يداك ظلا إذا ما عانت البشر الكروبا وكن حسن السجايا ذا حياء طليق الوجه لا شكسا غضوبا